ليكفروا بما فَتَمَتَّعُوا فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم لا لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه ظلم وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَذًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا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 نزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون